بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه النكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى يتذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا ذا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من مطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأغبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاذأت الصال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 وجوه يومئذ مصفرا ضاعكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا